وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشرة شياه ثم يبين لنا مالك المنهج والكيفية في العمل كان الناس إذا قسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه عملية حسابي لبيت المال ولمن يقوم بالقسمة بين المسلمين وليس ذلك خاصا بالقتال فقط بل ربما نحتاجه اليوم في قسمة التركات اذا مات انسان وله مئة بعير وعنده الف شاه وعنده عشر من الاولاد ماذا نفعل؟ نقسم المائة البعيرة على عشرة أشخاص والألف شاه على أشرة أشخاص ويمكن قسمتها إذا كان عنده خمسة من الابعره وعنده عشرون من الشياه أو مئة من ماذا نفعل؟ الخمسة من الابل لا تنقسم على عشرة أولا العشرون أو الخمسون من الغلم قد تنقسم لكن ماذا نفعل في الابل هل نجزئها؟ نجعلها مشاعة؟ لا نقدر البعير بعدد من الشياه كاننا حولنا البعير والشياه الى دنانير ودراهم ونعمل عملية صرف عندك دينار وعندك دراهم وعندك خمسة أشخاص عدد الدنانير لا يكفي للأشخاص تصرفها إلى دراهم تحول الدراهم إلى هلل وتقسم الهلل على الأشخاص وهكذا يبين لنا سعيد بن المسيب يبين لنا سلف الأمة كيف نتصرف ونحرف في هذه الأعيان التي لا نستطيع التحريف في دواتها إذا كانوا يجعلون البعيرة يعادل إيش عشرشية وهذا الباب لا ليت وأقول ليت مرارا طلاب العلم يتوجهون لهذا الباب باب المقادير في الشريعة. باب التقديرات الشرعية في الأموال وغيرها، وهو باب واسع يبحثون عن مسائل عن أو مواضيع لمسائل الرسالة، ماجستير، دكتوراه، هذا باب واسع ياتينا في الزكاة وتقدم لنا عندنا أن من كان عليه ابن لبون ولم عليه ابنة مخاض ولم توجد فإنه يدفع بدلا منها ابن لبون. عليه ابن لبون او ابنة مخاض وعنده حقه دفعها واخذ من العامل شاتين عليه حقه وعنده جذع دفع الجذع ودفع معها شاتين اذا المعاوضة وتغطية الفروق والفوارق بين هذه الاسنان والصفات انما يجعل في بهيمة الانعام بذاتها عندنا في الحج البعير عن سبعة البدن عن كم؟ عن سبعة والشخص الواحد عليه شات إذا في الحج تقدير وفي الأعمال الأخرى تقدير آخر الحج عبادة نحر صلى الله عليه وسلم بقرة عن تسع عن نسائه أو عن نسائه كم كنا؟ تسعا هل التسع كان عليهن هدي؟ باجماع المسلمين البدنه والبقره تجزئ عن سبعه اشخاص والشخص الواحد عليه شاه إذن في الحج البعير عن سبعه اشهر شياه وهنا في الغنيمه البعير عن كم عن عاشر وفي الديه كم ديه المسلم مائه بعير وكم ديته من الشياه ألف شات إذن البعير مقدر بكم بعشر اذا هذه حسابات مقادير موجودة في الإسلام نحتاج إلى جمعها نحتاج إلى تحقيقات فيها فلو درست وأخذت وبجانب ذلك الدراهم الدنانير الصاع الوسط الفرق كل ذلك مكايين ومقادير إسلامية عندنا البريد والفرسخ والميل كلها مقادير إسلامية لو أخذت ودرست ومحصت كان علما نحن في أمس الحاجة إلي إذن أيها الاخوه هذا التقدير منهم حينما تكون الغنائم متعددا أما ما يتعلق بالأشياء الأخرى بالعين نقدا ذهبا فضة بالمتاع فهذا لا يمكن ضبطه ما يمكن نقول الثوب بقميص أو قميصين لأن ما كل ثوب يعادل القمص وليس كل ثوب بطوله أو بنوع ثيابه بخلاف البعير متقارب الجنس جنس واحد إذا هذا منهج قسمة الغنيمة حينما تتعدد أجناسها وأنواع أحادها فهذه إبل وهذه بقر وهذه جواميس وهذه غنم والغلم على قسميها الضأن والماعز اذا كان هناك تقدير لهذه المسميات في اجناسها والناس اليوم إذا ارادوا قسمة التركه ماذا يفعلون لا بد من تحويل الأجرام الى معاني لو جئنا مثلا عنده خمسه من الابل وخمسه من الشياه وخمسه من البقر وخمسه من الدجاج وخمسه من ومن ماذا يفعلون؟ يقدرون الإبل كم البعير؟ هذا البعير بمئة هذا بمئة وعشرة هذا بتسعين كما يتفاوت نفس البعير الواحد لأن هذه قسمة حقوق شخصية فيها منافسة وفيها مساومه ومماكسة فإذا جمعنا التقديرات طلعت مئتين أو طلعت خمسمائة وجمعنا الغنم على تقديرات اجتمع عندنا مقدرات بألف هؤلاء الأولاد كم عشره كل واحد من عشرة وكان له مئة هذا البعير بكم؟ بتسعين طيب جب له غنم بعشرة جبنا له غنم قدرت بعشرة ضيفت الغنم المقدرة بعشرة إلى البعير المقدر بتسعين يبقى مجموعها كم؟ قلنا حقك هذا البعير وهذه الشاه جينا واحد هذا البعير بكم بمائه وعشرة جيب عشره خذ هذا البعير او جيب شات وخذ هذا البعير ان له تمانين او له تسعين نعطي له هذا الناقص مع كمل ذاك الزي وهكذا ولو جاءوا لقسمه البساتين او قسمه البيوت له عشرة عماير موجوده بتكاكين هذه عماره بمليون هذه بألف هذه بخمسمائه قدرنا الجميع ايضا وقسمنا الماده السياله ثم تحاصوا فيما بينهم هذه الإمارة بخمسمئة أنت لك أربعمئة ادفع مئة وخذها هذه الإمارة بستمئة أو أنت هذه بأربعمئة لك تخدها وتأخذ مئة أو ستمئة دفع مئة زيادة عطيناها لصاحب الإمارة من أربعمئة وكمة الخمسمئة وهكذا حتى أن الشجر في البساتين يدور الخارس هذه النخلة بخمسة وهذه بعشرة هذا الرمان بعشرين، هذا التين بكذا، هذه كذا، ومجموع ذلك ايضا يقدر ومجموعه يقسم على سهامهم في الدراهم المقدره ثم يأخذ كل واحد ما يقابل حصته في في التركه. هذا باب واسع جدا وفي حاجة إلى دراسة وتحقيق ليبرز للناس في الحساب أو التقديرات الإسلامية. إذن هذا باب يبين لنا مالك رحمه الله انهم كانوا يقدرون لا بالدراهم والدنانير ولكن ببهيمة الانعام ايضا واذا احتيج الى شيء من ذلك في غير بهيمه الانعام لا مانع ان يجبر النقص بدراهم او يؤخذ الزائد منه بدراهم ايضا